بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الهندة حجر الحجر المنحوت إذا بني به في المنام بدل الطوب الآجر يدل على العز والإقبال وطول الأمل والأمن من الخوف وعلى الأزواج المصونات وعلى ما يجب الألفة عليه كالعالم والطبيب الحجر المطلق في الملامي في الأرض أو الحائط يدل على الميت وقد يدل على أهل القساوة والغفلة والجهالة والبطالة والحكماء تشده الجاهل بالحجر ومرأى أنه ملك حجرا واشترى أو قام عليه وظهر برجل على نعته أو تزوج بمرأة على سمته وسقوط الحجر من السماء إلى الأرض نذير سوء للرأي وما حوله ومرأى أنه ضرب حجرا بعصا فانفجر منه ماء فإن كان فقيرا استغنى وإن كان غنيا ازداد غنى وربما كان رزقا هنيئا وربما دلت الحجارة على العباد والزهاد وأرباب القلوب الخاشعة والحجر حجر على الإنسان من الذي يمنعه من التصرف وربما دل الحجر على جحر الهوام وحجارة الطواحين تدل على العلماء والأولاد والأزواج والأموال فمن ملك منها شيئا دل على العز والنصر الحصى الحصى في المنام تدل رؤيتها على الرجال والنساء وعلى الصغار من الناس وعلى الحفظ والاحصاء وعلى الحج ورمي الجماع وعلى القساوة والشدة وعلى السباب والقذف ومن التقط حصى فصرها في ثوبه او ابتلعها في جوفه فان كان التقاطه اياها من مسجد او دار عالم او حلقه ذكر احصى من العلم والقران وانتفع من الذك والبيان بمقدار ما التقط من الحصى وان كان التقاطه من الاسواق او من الارض عامة فهي فوائد من الدنيا وربما دل الحصى على الشهادة لانه سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم وربما دل حمل الحصى على المرض به كالرمل ودل المشي فيه على الشر والخصومة وربما دل على الموت لانه يجعل على القبور حقه هي في المنام قصر فمن رأى انه اصاب حقه وفيها اللآلئ فانه يصوب قصرا فيه الخدم والحشم وحق الأشنان دال على تفريج الهمم والاحزان وقضاء الدين لمن ملكه الحلقة هي في المنام دين الاسلام فمن رأى انه اخذ بحلقة فهو مستمسك بدين الاسلام والحلقة على الباب دالة على البواب او الحاجب او الكلب الحارس فان كانت من ذهب او فضة كان دليلا على العز والرفع فمن رأى لبابه حلقتين فإن عليه دينا لنفسين فيرأى أنه قلع حلقة بابه فإنه يدخل في بذعة الحجل هو في المنام على رجل واحدة في فعل ربما كان سارقا أو كاتما للأسرار الحب الحب على الركب في المنام دليلا على الزمانة او الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام وربما دل على قعود عن السفر والمهانة في سببه او قصورهما وان كان فقيرا استغنى وربما دل الحبو على المحاذاة مع الناس الحبس وفي في المنام ذل وهم وذلك بالنمزلة الاسر في التأويل ومن أنه انه حبس في سجن فانه يصير الى سلطان كبير ويحسن جينه وإن أنه حبس في سجن مخصص منفرد عن البيوت مذهول فهو موته وذلك البيت قبره فإن أنه موثق في بيت على غير هذه الصفه مغلق عليه بابه ولا يسمى, ولا يسمى ذلك البيت سجنا فهو يصيب خيرا فإن رأى أنه يعذب فيه فهو أفضل في الخير والعقبه وقالوا الحبس ذل حراسة ما رأى في المنام غير غيره ويحيطه فإنه يدل على تعقد أموره وامتناعها وعلى عسر يناله ومرض شديد ومن هو في شدة فإن ذلك يدل على خلاصه والحراسة في المنام ولاية معز وأمان من الخوف للمحروس وللحارس هم ونكد ومن أن غيره يحرسه فإنه يقع في محنة وقيل إن حارس الغير يرزق الجهاد حفر من رأى في المنام أنه يحفر ارضا فإنه يصيب مالا بقدر الحفر وبقدر ما أصاب من التراب إذا كان يابسا فإن كان نبيا فإنه ينكر بإنسان بمال لا ينال منه شيئا إلا تعب والتعب على مقدار رطوبه التراب والحفر مكر وخداع وربما قتل الحافر وربما عاد مكره عليه ومن أنه يحفر أرض ويستخرج ترابها فإن كان مريضا وعنده مريض فإن ذلك قبره وإن كان مسافرا كان ذلك سفرة وترابه كسبه فيه وما رأى أنه يحفر حفرا أو بئرا أو قنوات أو أعتقد بحفرها اجراء الماء فيها فإن كان ذلك لنفسه فهو معيشة خاصة وإلا فله وللعامة فإن كان أجر الماء فيما يحفره فإن ذلك عقده في معيشته وما رأى أنه في حفرة طلق امرأته فإن رأى أنه على حفرة ولم ينزل فيها كان بينهما خصام ثم يصطلحان وما رأى أنه خرج من حفيرة فإن كان مريضا أو مسجولا خرج مما هو فيه والحفرات تدل على السفر القريب والحفر مكيدة وهي ايضا حرفة من اشتقاقها والحفرة امرأة فقيرة سابرة غير مستورة وربما دلت الحفرة على الأمن من الخوف والخلاص من الشباء خصوصا لمن اختفى فيها من عدو في المنام حسد هو في المنام فساد لفاعله فكل حاسد فاسد الحاسد والحسد فساد وصلاح في المحسود والحسد في المنام يدل على الفقر الحاسد وربما دل على الغل والكبر والسحر والشر ويدل المحسود على زيادة في الرزق الحلف من رأى في منامه أنه حلف لرجل أو حلف له فإن الرجل يدليه بغرور ويخدعه ومن رأى أنه حلف صادقا فإنه يظفر ويقول قولا حقا ويجري على يده أمر فيه رضى الله تعالى واليمين بالطلاق غرور وهم من جهة السلطان فإن رأى أنه حلف كاذبا فإنه يخذر ويصيب إثما عظيما ونذاما ويصيبه ذل وإدمار وصغار ويهوم في اعين الناس فان حلف على المجاز او حلف له فانه مكر وخديعة الحب الحب في المنام هموم وانكال وعامى وصمم والعشق ابتلاء في اليقظة وشهرة توجب تعاطف الناس عليه ويدل على فقر والموت للمريض وربما دل الموت في المنام على العشق والبعد عن المحبوب والحياة بعد الموت معصرة للعاشق بالمعشوق والكي والحريق في المنام عشق، ودخول الجنة في المنام صله بالمحبوب ومواصله للعاشق بالمعشوق كما أن دخول النار في المنام فرقة والشغف والحب في المنام غفلة ونقص في الدين والعشق فساد في الدين ونقص في المال والحب لله تعالى في المنام تمكين في الدين وحسن يقين واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وربما دل على الولد في اليقظة وطلاق الازواج والنقص في المال والولد وجفاء الإخوان، وربما دل ذلك على الفناء والجوع أو الأمراض المختلفة أو الأسفار في الأمكنة البعيدة الخطرة. الحمق ما اتسم في المنام بالحمق، فإنه يدل على الرزق، وربما كان من القمح لأنه عكسه، وإلا فلا خير فيه. الحول حول العين في المنام يدل على نقض العهد أو النقد في الكلام. الحلب، حلب الشات ونحوها في المنام دال على حسن العشرة والمداهنة والسياسة وتحصيل الرزق الحرب الحرب في المنام تدل على المحاولة والمخادعة لمن دل عليه والحرب يدل على غلاء السعر، والحرب فتنة واضطراب ووباء او طاعون والحرب وما يعمل فيها دليل على اضطراب لجميع الناس ودليل على حزن لهم الحد الحد في المنام لمن طلبه أو طلب به دليل على الدين والمطالبة به الحار من في المنام شيئا حارا من المأكول والمشروض ربما دل على الأرزاق النتدة كثيرة التعب الحس حس الإنسان غيره على العمل أو حس الدابة في المنام دل على قبول الموعظة وربما دل ذلك على المنية أسبابها. الحض حب الإنسان غيره على إطعام أو فعل الخير في المنام دليل على التوبة للفاسق الحق الحق في المنام إذا راه الإنسان أو سمعه كظهور نور أو سماع القرآن فإن ذلك دليل على اتباع الهدى والإعراض عن الباطل وعن أهله وموت المريض وأداء الحق في المنام رجوع عن السفر الحط حط الثقل عن الإنسان وعن الحيوان في المنام دال على الصدقة والإحسان إلى من يعرف وإلى من لا يعرف الحذر الحذر في المنام دال على النفاق والعدو عن الحق أو نسيان القرآن أو شيء منه إذا كان من شيء لا يمكن الحذر منه الحل حل العقد في المنام أو الجسم الصلب دال على الرزق وتيسير ما يخاف عسرة وربما دل ذلك على إبطال السحر الحنين الحنين إلى الاوطان في المنام دليل على فراق الأزواج أو الأصدقاء والغنى بعد الفقر ولا خير في فعله في المنام إذا كان معه ندب أو مياحة الحياء الحياء في المنام من الله تعالى أو إن عن اتيان الفواحش دليل على في الإيمان والرزق وربما دل على هداية للعاصي والإسلام للكافر الحساب هو للميت في المنام دال على عذابه وإن حوسب الإنسان في المنام على مصروف أو محصول حسابا سهلا وكان في اليقظه مسافرا دل على إفادته في سفره ورجوعه إلى وطنه سالما وإن حاسب الإنسان نفسه في المنام فإنه يدل على توبته وانابته إلى ربه ومن رأى في المنام أنه قرب من الحساب وحوسب حسابا يسيرا فإن له رأة دينه مشفقة عليه صالحة فإن أنه حوسب حسابا شديدا فإنه يخسر الحيرة الحيرة في المنام دالة على الغفلة واستمالة الشيطان له إلى الطلالة والتحير في كل الأنيان في المنام جحود فمن أنه لا يعرف لنفسه دينا ولا قبة يصلي إليها فإنه إن كان ذلك الإنسان مشغولا بأمر الدين فإنه متحير في أمر دينه ولا عزيمة له فإن أنه يخلم موضعا يصلي فيه ولا يجد فإنه إن كان في طلبه بر او علم فقد عسر عليه تعلم العلم وحفظه ودراسته وان كان ذا تاجرا عسرت عليه تجارته حمره اللون حمره اللون في المنام وجاهه فمن راى ان وجهه احمر براق فانه يكون وجيها في الدنيا معروفا بالخير وقيل ان كان مع الحمره بياض نال صاحبه عز وفرح ومن رأى أن وجهه ملطخ بالحمره فإنه يرتكب فاحشا ومن رأى أن جسمه ووجهه قد احمر فإنه يكون طويل الهم بعيد الفوز وحمره اللون تدل على عافية المريض وقدوم المسافر حليق حليق شعر الرأس من حلق رأسه في المنام فإنه يرجع إلى عادة الرأي في اليقظه وكذلك التقصير فيه فإنه إراء أنه حلق رأسه غور ما ماله في طاعة الله عز وجل، فإن كان الحلق في زمن اللطيف، وله عادة حصلت له فائدة، ربما دلل على الراحة من أوجاع الرأس والعين، وإن كان ذلك في زمن الشتاء، ربما دل على الهموم والانكاد والمرمي والأمراض، وحلق الرأس أداة للأمانة والأم من الخوف. حدث، الحدث في المنام، مراك أنه يحدث حدث أصغر يذهب غمه. فإن كان صاحب مال فإنه يزكي ماله فإن رأى من يحدث أن الغائط كان كثيرا غالبا وعراد سفر فلا يسافر فإنه يقطع عليه الطريق ورأى أنه أحدث مكان ذلك الحدث جامدا فإنه ينفق بعض ماله في عافية وإن كان سائلا فإنه ينفق عامة ماله فإن كان موضع الحدث معروفا مثل المتوضئ فإن نفقته معروفة بشهوته وإن كان مجهولا فإنه ينفق فيما لا يعرف مالا حراما لا يؤجر ولا يشكر عليه وكل ذلك بطيبة النفس منها الحيض إن رأت الراعة أنها الحائض فإنها في ذنب أو تخليط فإن ارتسلت تابت من الذنب وذهبها مها فيرأت ذلك من يأست من المحيض ورزقت ولدا لقوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق هوذ الحالية والسبعون، والضحك في اللغة الحيض، فإن رأت أنها مستحادة فإنها في إثم وتريد أن تتخلص منه ولا يتهيأ لها الخلاص لأن ذلك قد صار طبعا لها. وقيل الحيض حجامة أو فصد، وقيل الحيض شيطان، والحيض نقص في الدين وفي في الصوم في الصلاة، وقيل الحيض مرض، والمرأة العزباء الأنثى في الحيض. إذا رأت الاستحاضة في المنام دل ذلك على الزوج وإن كان الطحيض دل ذلك على نزف الدم وربما دل الحيض والاستحاضه على النكد والفرقة بين الزوجين وربما دل حيض العقيم على الحمل بالأولاد الحماه وهو الطين الأسود الحمأة في المنام دليل خير قدم عليه خصوصا ان فقد الماء أو كان فقيرا فإنه يدل على سد فاقته بيسير الرزق ومن كان أعزب وراء الحمأة تزوج وصار له حم وحماء والحماء هم وحزن وهول فمن راء أنه يدخل في حمأة فانه يقع في حزن وهم وذلك مع سؤدد لسواد الحمأة فكل سواد سؤدد وتدل الحمأة على فضلات الأموال ومبادئ الربح ولوائح الخير الحوض الحوض في المنام رجل سلطاني شريف سخي نفاع فراى حوضنا الآن ماء فإنه ينال كرامة وعزة من رجل سخي شريف وان توضأ منه فإنه ينبو من هم باذن الله تعالى وان شرب منه ماء فإنه ينال رزق الحشيش الحشيش في المنام صلاح في الدين والخير فمن راى الحشيش ينبت على باطن كفه رأى راته مع غيره ومن راى الحشيش ينبت على ظاهر كفه فإنه يموت وينبت الحشيش على قبره ويرى الحشيش لبت في غير محله فإنه يدل على مصاهرة وإذا رأى الحشيش في أي من الناس أو يجري في القنوات فهو خصم في ذلك العام والحشيش معاش الدواب والأنعام كأموال الدنيا التي ينال فيها كل إنسان ما قسم له ربه وجعله رزقه لأنه يعود لحما ولبنا وزبا وسمن وصوفا وشعرا وربرا فهو كالماء الذي به قوام الانام ومرى انه في حشيش يجمعه او يأكله فان كان فقينا استغنى وان كان غنيا ازداد غنى وان كان زاهدا في الدنيا راغبا عنها عاد اليها وافتتن بها والحشيش المباح عزاق خبيث وعيش حقير الحطب الحطب في المنى من المنى مرا او ثلاثة من الحطب وضعها على النار ليؤكدها فانه يقع هناك كلام خاشر يلم ومن رأى الحطب وكان ينسب إلى الدين فإنه يرتكب فاحشة أو اثما وينال عقابا وكل من اوقد نارا في حطب فهو ساعي يؤخذ إلى حاكم وربما كان الحطب لمن حمله في المنام كلاما مؤلما جارحا فإن رأى أن عنده حطب دل ذلك على الرزق وقضاء الحاجات والميراث أو مال من وقف متعطل ربما دل الحطب على البلدة او البخل بالموجود لانه يقال فلان حطبه اذا كان بخيلا او بليدا والحزمة من الحطب مال مختلف الانواع ومن كان عاطلا عن العمل ورأى معه حزمة من الحطب عمل في خدمة جهة كريمة وجمع الاحطاب للمريض عافيته وبرؤه الحنطة الحنطة في المنام مال شريف في تعب ومن أنه انه اشترى حنطة اصاب مالا وخصبا وزاد في اياله ومن أنه انه زرع حنطة عمل عملا فيه الله تعالى رضا فان مشى في زرعها رزق الجهاد ومن أنه انه زرع حنطة ونبت شعيرا فان علانيته خير من سريرته وان اكل حنطة رطبة فهو صلاح له في نسك والسنبله الخضراء سنة خصبة واليابسة سنة جذبة والسنابل المجموعة في يده او في وعاء او بودر مال ما مالكها من كسب غيره والحنطه في الفراش حبل المراه وقيل مرأة انه زرع زرعا حبلت امرأته ومرأة انه يأكل حنطة يابسة او مطبوخة له مكروه ومرأة انه اكل حنطة خضراء رطبة فانه صالح ويكون ناسكا في الدين الحارف الحرص في المنام التزويج فما رأى أنه انه يحرث في ارض لغيره وهو يعرف صاحبها فانه يتزوج مرأته الحنوط حنوط الموتى في المنام سبب فرح لمن كان في غم وتوبة لمن قد فسد دينه فان رأى انه استعان برجل يشتري له الحنوط فانه يستعين به في حسن محضر يلجأ به في كربه فان استعان برجل ان يشتري لنيت حنوطا فإن السائل يتكلم بسبب عدل خط فسد دينه فإنه يعيضه من فساد دين ودنيا وحنوط الميت دليل على طيب فنائه وتزكيته وربما دل ذلك على الإحسان لغير مجاز عليه ولا شاكر الله حانوت الحانوت في منام زوجة الرجل وولده وموته وحياته وماله وجاهه وخادمته وراكوه وسره فإن هدمت دكانه في المنام كان ذلك نذير سوء في واحد ممن بكر وإن رأى حانوته جديدا طيبا حسنا فان كان أعزل تزوج امرأة صالحة أو رزق ولدا وإن كان مريضا عفيا من مرض وربما على قدره واكتسعجاه هو حسن حاله ومرا أنه جلس في حانوت فإنه يستفيد خيرا ومرا أنه يكنس حانوته فإنه يتحول منه ومرا أنه يكسر باب حانوته فإنه يتحول منه أيضا الحائط. من رأى أنه خائم على حائط أو راكبه فإن الحائط حاله الذي يقيمه إن كان وثيقا فإن كانت حاله حسنة وإلا فعلى قدر الحائط وتمكنه منه والحائط رجل من يوم صاحب دين ومال ورأى حيطان بناء قائمة محتاجة إلى فرمين ويرم منها قوم فإن له عذر حطت مكانته وله أصحاب يقومون بالتجديد والتمتين وما أنه انه سقط حائطه فانه يصير اليه مال مخبوق وما أنه انه سقط عليه حائط او غيره فقد اذنب ذنوبا كثيرة وتعجل عقوبته ومن سقط عن حائط سقط عن حاله او عن رجاء يرجوه الحصن الحصن في المنام دليل على الصون لقولهم الصدق حصن أو دل الحصن على مالكه ربما دل على القرآن وما يفحصه به من الشيطان ومن أنه في حسن فإن كان أعزب تزوج أو رزق ولدا أو كان مذنبا تاب وأناب ومن رأى أنه بنا حسن فانه يفحصنه من أعدائه أو أحصن فرجه من الحرام وماله ونفسه من البلاء والذل وخراب حصن أو تخريبه نذير سوء وشؤم الحصار الحصار في المنام يدل على التربص والثبات في الأمور وربما دل على النصر وربما دل على مرض بالحصر الحاجب حاجب عين الإنسان زينة العين والحاجب للرجل حسن شيمته وجماله وأمره وجاهه في دينه وأمانته ومكانته ويقع تأويلهما على ما يرى فيهما من صلاح أو فساد وإذا كان الحاجبان كثيفين فهما محمودان من أجل أن النساء يسودن حواجبهن طلبا للزينة والحسن والحاجبان أبوان أو شريكان أو زوجتان وإن رأى أن حاجبيه اقترنا دل ذلك على الأنفة والمحبة الحنك حنك الإنسان في المنان زوجان أو شريكان أو ابنان الحلقون وهو مجرى النفس يدل في المنام على الرسول والموت والحياه الحلق من راى في منامه انه يخرج من حلقه شعر او خيط فمده ولم ينقطع ولم يخرج بالتمام فانه تطول حياته ومخاصمته لرئيسه وان كان عالما ازداد علمه او تاجرا رادت اعماله وتجارته وحلق ابن ادم حياته ويدل على قناة الدار وبئرها فإن رأى في حقه عيبا فذلك في مسارك ومصابر ماء داره الحافر الحافر يدل في المنام على العلم واتباع أثره والرزق والغنى خصوصا إن كان رأى في المنام حافر فرس رسول والحافر غداية للضال ومن سمع وقع حوافر الدواب من غير أن يراها فهو مطر وسلول الحديد هو في المنان مال وقوة لمرأه في يده وعز من بعد ضعف إذا أعاده ومرأة أنه أصاب حديدا مجموعا أو رصاصا أو صفرا فإنه يصيب خيرا من متاع الدنيا وقوة على ما يريد من أمرأه ومرأة أن الحديد لانا له فإنه يبلغ سلطانا ورزقا واسعا ومرأة أنه سبك حديدا أو محاسة فإنه يعمل عامل يتمكن به ومرا أنه يذيب حديدا فإنه يقع في ألسنة الناس ويرتابونه أو ما صنع من الحديد فإنه منفعة للإنسان وقوة له فالقدوم والفأس وغيرها قادم للإنسان فما رؤي فيها من صلاح أو فساد عائد عليه وراجع تأويله إليه ومن ملك حديدا في ما لا رزقا بتعاد لما فيه من الكلفة في قطعه من معادنه الحمال الحمال في المنام مراه أنه يحمل حملا ثقيلا فانه يصيبه هم بقدر ذلك والحمال يحتمل أذى الناس ويقضي حوائدهم وهو صاحب هموم وحلم. الحمام يدل الحمام في المنام على بيت أذى فمن دخله أصابه هم لا بقاء له من قبل النساء لأن الحمام محل الأوزار والحمام اشتق اسمه من الحميم فهو حمل أو قريب فإن استعمل فيه ماء حار فإنه يصيبه هم من قبل النساء أو يمرض وقيل الاغتسال بالماء الحار صالح لأنه في الحمام فإن كان مغموما ودخل الحمام خرج من غمه فإن اتخذ في الحمام مجلسا فإنه يفجر بالراءة ويشتهر أمره لأن الحمام موضع كشف العورة وإن كان الحمام حارا لينا، فإن أهله وصهره وقرابات نسائه موافقون مساعدون له مشفقون عليه وإن كان باردا فإنهم لا يخالطونه ولا ينتفع بهم وإن كان شديد الحرارة فإنهم يكونون للعضة لا يراملهم سرورا لشدتهم يرى أنه في البيت الحار وقد فتح الماء من المجرى وهو يريد أن يسده فلا يسد فإن خيانة تنتظره. هامش البيت الحار مخزن المياه الحارة انتهى وإن كان الحمام منسوبا إلى غضارات الدنيا فإنه إن كان باردا فإن صاحب الرؤيا فقير قليل الكسب لا تصل وجهه إلى ما يريده فإن كان حارا لينا واستطابة فإن أموره تكون على محبة ويكون كسوبا وإن كان حارا شديد الحرارة فإنه يكون كسوبا ولا يكون له تدبير ولا مدارعة وليس له عند الناس محمدة ولا لنعمته بهاء ولا ذكر ومن أنه شرب من البيت الحار ماء ساخنا أو صب عليه أو ارتسل به على غير هيئة الهس فهو غم وهم ومرض وفازع بقدر سكونة الماء وإن رأى أنه ارتسل بالماء البارد فهو بروء إن كان مريضا حلاق. رؤيته تدل على رجل مصلح الأمور للناس عند السلطان حجام هو في المنام رجل يكتب السكوك على الناس وفي الحجام الأمين والحجام يدل على كل متحكم في رقاب الناس فإن رأى حجاما حجما فإن كان مظلوما بدم أو في جهاد قتل وسال منه دم بالحديد من عنقه وإن كان مريضا شوفي على يد طبيب وإن كان مطلوبا بمال أداه وإن كان يرغب في النكاح تزوج وقيل الحجام تدل رؤيته على زوال الهموم والانكاب والأمراض وربما دلت رؤيته على المغرم والخسارة بعد الربح فإن صار في المنان حجاما لأمه أو أحد من أهله ربما تعذرت أسبابه أو عصى امه أو من حجمه الحمى الحمى في المنام تدل على قضاء الدين لأنها مغفرة للذنوب وربما دلت على التواعد والتهدد وربما دلت على الملابس الجليله إن كانت باربة في زمن الصيف أو كانت حارة في الشتاء وربما دلت الحمى على القلق في الأزواج أو الأولاد أو الشركاء والحمى إنجاز وعد لأنها حظ كل مؤمن من النار، ومن تراه في المنام محمومة فإنه يخد في أمر يفسد فيه دينه والحمى رسول ملك الموت والنذير له ليصلح ما بينه وبين الله تعالى فيراى أنه يحم في كل يوم فانه مصر على الذنوب الحصبة الحصبة في المناني مال فمن رأى انه محصوب مال مالا من سلطان وخشي هلاكه والحصبة جائحة في الزرع الحكة الحكه في المنام فقر ولزم طلب العيال وضرورات العيش ومراء انه يحك جسده فانه يتفقد حال قرابته ويناله منهم تعب فان احتك ولم تسكن الحكة فانه يرد عليه امر يعيا به ولا يطيقه وان سكنت الحكة فانه ينال خيرا بتعب وراحة منهم الحجبة مراء في المنام انه احدب فانه يصيب مالا كثيرا وسلطانا من ظهر قوي من ذوي قرابته وأولاده ويرزق مع ذلك فطنة والحذبة أمر فيه شهرة ودين, ودين يجمع عليه فيعجز عن قضائه لأن الظهرة محل الجمل وربما كانت وزرة وقيل الحذبة طول حياء وقبول أولاد الحفاء الحفاء في المنام تعب إذا لم يرى أنه خلع النعل فإن خلع النعل ومشى حافيا فإنه ينال منصبه وقيل الحفاء ذهاب الهم وقيل طلاق الزوجة أو موتها ومن رأى أنه سافر حافيا أصابه دول يعجز عن وفائه ومن رأى أنه يمشي في نعل واحد فارق شريكه انتهى الشريط الرابع الكتاب بقية على الشريط التالي